بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهن لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أم شجر نبت ليه فجعل له سميع بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا اننا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ان الابراء يشربون من كاس من مزاجها كفورا عينا يشرب بها عباد الله يفذ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 فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا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 وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا 119. وفيها تسمى سلسبيلا 110. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منسورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خبر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سحيكم مشكورا إن نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ رَبُّكَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ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 يدخل من يشاء في رحمتي، وَاللَّهِ مِنَ الَّذِينَ أَعْدَلَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.